الحمد لله أن نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يهدي الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد رسوله ثم مضعه كنا نتكلم عن الوقف وذكرنا شروط الوقف وقلنا الوقف له شروط وهي قبل ذلك عرفنا الوقف وقلنا ان الوقف له تعريفات عند العلماء تعريف الشافعيه اخترناه اللي هو ايه حد يعرفه لنا كده حد فاكر تعريف الوقف تعريف اللي اخترناه تعريف الشافعي حد يعرفه معروف ترى هذا الحي وقد على مباح منه على مصرف التعريف عند الحنابلة حد يعرفه هو قريب منه يعني ولكن احنا اختصرنا ايه تعريف الشفاهه وذكرنا ان الوقف له شروط سبعه خدنا احنا اظن شرطين مش كده خدنا ثلاث شروط الشرط الاول كان كان ايه الشرط الاول؟ يكون بيصصدر كونه من مالك جهاز التصرف الشرط الثاني نعم صح الثالث امم يكون على جهاز التصرف على جهه بير حاولوا تذكروا حاولوا تذكروا يا جماعه والفقه ده الانسان بيدرسه. عشان يتعبد بيه لطوبى وك تعالى ويعود نفسك على كده الاصل في العلم يعني الانسان يعني عاوز يعبد ربنا تبارك وتعالى عاوز يرد في العبادات طب ليه هو عاوز الجن عاوز ربنا تبارك وتعالى عاوز الدار الاخره طب انت بتجي المعهد وبتدرس وبتتعب نفسك وكثير و... وده كله يعني اخلص النيه اخلص النيه لتبارك وتعالى والفقه يقربك من الله تبارك وتعالى وصحح عباداتك صحح العبادة المصحح المعاملة فالإنسان يخلص النية الله تبارك وتعالى يعلم ان الإنسان لو أخلص النية في طلب العلم من أعظم الأعمال التي تجري على العبد حتى بعد موته حتى بعد موته بالإنسان يحضر نية أشيخنا ربنا بلك فيه من ربنا وعلمونا كانوا دائما كده كل محاضرة بالإسم كده يعني الدفعة بتاعتنا كتحولي 600 أو شيء فأب الإسم أنت حضرتني يا ابني أنت حضرتني جبل ما تيجي حضرت النية بتاعتك إيه فالإنسان يخلص النية لله تبارك وتعلم أما تعلم ذلك ومساعدة الوركاته هتزاكر وتشتهد مش عشان تبقى فقيه وتبقى شيخ ويبقى لك أتباع ويبقى لك محبين وجمهرة لا ده كل كل مهاجز ده ده جهنم والعزب الله ولكن المقصد ان أنت تعبد ربك لله تبارك وتعرف فتشتهد في الطاعة ومن الطاعة ان تزاكر ذاكر واخد بالك دي الرب العالمين تبارك وتعالى تدرسه مش عشان تبقى شيخ عشان تبقى مشهور ولا عشان ولكن تدرسه تعمل به في خاصة نفسك ثم تعلمه من يجهل بعد ذلك لكن الاصل كعلم العلم لا يدرس لذاته العلم لا يدرس لذات كثير من الطلبة ممكن يأخذش باله إنه هو عوز علم علم علم ليه عشان يتباشيخ عشان يتبشهر عشان يتبشهر عشان يتبشهر ده كلها نية فزدة،, فزدة وقد تعترف الطالب قبل يعني في البداية ولكن لابد أن, لابد أن يوجه لابد أن يوجه ولابد أن يعلم فالإنسان أما يعلم فضل الشيء طبعا بلا شك يعني بيقبل عليه فالعلم لو فضل كبير وأجر عظيم يكفي أنه أجره مع إخلاص الني خلاص الشر اجره يظل حتى بعد الموت حتى بعد موت صاحب ان شاء الله تبارك وتعالى يرزقنا واياكم حسن الخاتمه وطبعا احنا يعني في ايام محتاجه من كل إنسان طاع الله تبارك وتعالى ايام اللي احنا فيها محتاجه طاع طاعه كل اخ ودعاء كل اخ و... والتزام كل اخ يعني كف كفايه بقى يعني الالتزام الاجوف كفال الاشياء اللي احنا لابد من طاعه لله تبارك وتعالى لابد من الدعاء لابد من اجتهاد هل انت ملتزم فعلا هل أنت ملتزم فعلاً؟ أخي ملتزم فعلاً؟ هل أنت لو موت دلوقتي تجاب ربنا صح؟ أم لا تقول رب رجعوا لعلي أعمل صالحاً فيما تركت؟ فالإنسان دائماً عاوزه وقف مع النفس وقف مع النفس يقف مع نفسه وقول أنا فين من ربنا؟ أنا في أي محطة انسان منذ نزل من بطن أمه هو محطات يسير إلى الله يطبراك وتعالى فأنت فين محطة الآن؟ فين محطة الآن دلوقتي؟ هل يا طرى الدراسة اللي انت ملتزم بجلك خمس سنين ست سنين سنين يا طرى عملت فهم ايه وجربت من ربنا ازاي وبتجرب ولا بتبعد ولا انت واقف والاصل لو قفت هترجع كما قال عز وجل فمن شاء منكم يتقدم او يطأخ اما الوقوف ده هترجع تالي فربنا رزقنا وياكم حسن الخاتمة ويعني رزقنا الاخلاص والصدق في السرج والعلن والقول والعلم وضفنا على الشرط الرابع اللي هو كونه على معين كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول لاحظ ان هنا في المسألة دية الشرط الرابع صاحب المتن واحد طبعا بخلاف صاحب الشرح صاحب المتن اللي هو مين شيخ مرعي شيخ مرعي من المجتهدين يعني علماء الحنابل المجتهدين في المزا الشيخ الشرح مين؟ الشيخ إبراهيم ماشي. الشيخ إبراهيم بن ضيان ده فقه فقه من الفقهاء فممكن أحيانا الشرح يذكر شيء بخلاف الماتن والماتن يذكر شيء بخلاف الشرح ممكن يعني أحيانا بتدبع العملية إيه؟ على حسب فهم كل إنسان فهنا نجد أن الشيخ إبراهيم ذكر شيء والشيخ الماتن اختار شيء تاني يقول كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على احد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده كبعتك أحد هذين العبدين ولان تمليك غير المعين المعين لا يصح ده اللي هو عوزي يذكره يعني بيقول لابد من ايه كونه على معين بس غير نفسه غير نفسه ده اختيار فا خلاف من أهل علم حتى عند الحناب نفسهم فيقول كون على معين غير نفسه يصح ماشي يصح ان يملك فلا صح الوقفه على مجهول كرجل الراجل ده مين لازم تسميه س ص ومسجد أنا مسجد. انا مسجد ولا على احد هذين على احد هذين وما سماش لا ده ولا ده قال تردده كبعتك احد هذين العبدين أين العبد اللي باعه ولا أن تملك غير المعين لا يصح ولا على نفسه هذه بجأة المسألة المختلفة فيها عند العلماء هل يصح الوقف على النفس ممكن إنسان يوقف شيء على نفسه ولا ما يصحش دفاق قولنا عند الحنبلة جلك ولا على نفسه عند الأكثر عند أكثر أهل العلم نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله يقول ما سمعت بهذا ما سمعت بهذا ده عدته رحمه الله عدت الإمام أحمد في جميع فتوية في جميع فتوية أحب لي كذا أكره كذا أرجو كذا لا بأس به أخشى كذا أكره كذا ما بتجزمش في المسائل طبعا ده مش من جهل منه ده من ورعه رحمه الله ده من ورعه ولا بد نتعلم الورع العالي ده إحنا لسه ببطالة بعلمي لسه مبتسر لسه صغير ويجزم في معضلات المساء التي لو عرضت على الشافعي او الإمام أحمد أو أبو حنيفة أو مالك واحد لإم الأربعة يعني لقال أدري وإحنا ده يدل عليه الجرأة دي تدل على الجهل تدل على الجهل وعدم العلم فالإمام أحمد يقول ما سمعت بهذا هو ما سمعش فعلا لا ده سمحت الله وفاهم المسألة وعرف المسألة وعرف الخلاف بس ده من ورعه ده من ورعه الإمام أحمد رحمه الله كأن معنى الكلام ما عرفش فهي عن إيه حديث أو إن ما بلغنيش إيه حديث وإلا حديث خالد رضي الله عنه يدل على جواز الوقف عن نفسه جواز الوقف عن إيه عن احتبس أضراعه وأعتده الحديث اللي اخذناه بالمرة الماضية احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله فكان هو حبس عن نفسه وكان بجاهد في سبيل الله فقال إمام أحمد ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى يعني معنى الكلام إيه؟ إن الأصل الوقف بيخرج عن ملك الواقف يخرج عن الملك فإذا أنت توقف شيء بعدين أنت تنتفع بيه ده معنى الكلام يعني ولكن لا منع من ذلك لا منع من ذلك إن إنسان يوقف شيء يعني عنده مكتبة مثلا تبع المي يوقف عن كان فقيه مثلا زي حلتكم كده فقيه كبير وبعدين يوقف المكتبة وعلى من يليه بعده ماشي على اولاده او على الفقهاء بعد ذلك ده يجوز هذا الشيء قال ويسرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء ويصرف في الحال لمن بالرجح حال الوقت في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء ده القول المشهور وعنه امام احمد يعني يصح يصح وده القول الراجح في المسألة ان هو الجواز قال في التنقيح اختره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ دقي الدين وصحاحه ابن عقيل والحرثي وأبو المعلي في النهاية وغيرهم قالوا عليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر وهو أظهر <تصفيق> المرداوي بيقول في الإنصاف وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيبهم في فعل الخير وده الراجع كأنه برضه يعني جماعة كبيرة من أهل العلم ذكروا هذا الشيء منهم اللي احنا سمناهم دولة ماشي ابن عقيل وابن أبي موسى والشيخ تقيد دين والحارسي وغيرهم والمرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف في معرفة الراجع والخلاف المذهب الحنبلي وده الصواب فما فيش مشكلة, فيش مشكلة انسان يوقف شيء على نفسه في حياته وبعد وفاته ينتقل, لإيه؟ ينتقل لغيره ينتقل إيه؟ لغيره طيب يقول وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته دي مسألة تانية دي مسألة إيه مسألة تانية مسألة الوقف عن نفسه خلاص يبقى الراجح الجواز طيب مسألة أخرى إن وقف شيئا على غيره هو ما أوقفش عن نفسه بس استثنى استثنى استثنى إيه استثنى اللي بيخرج منها الغلة إنما الخارج استثنى غلته او بعضها مدة حياته او مدة معينة مؤقت له او لولده قال صح صح صح الوقف والشرط الدليل قال احتج أحمد بما روي عن حجري للمدارك ان في صدقة النبي عليه الصلاه والسلام ان ياكل اهله منها بالمعروف غير المنكر غير الايه المنك. ده يجوز وده الراجح فعلا لو ان انسان اوقف شيء على غيره وبعدين قال ان هو انا هنتفع به بيه طول ما انا طول ما انا حي ولد من, من بعدي ده يصح هذا الشيء بل وقف المستسنى اسمه الوقف الاستثنى اسم في, في الوقف يصح الوقف وصح الايه ويصح الشر قال ويدل له أيضا قول عمر رضي الله عنه لما وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها او يطعم صديقا غير متمول فيه غير متمول فيه نقول غير متمول يعني ايه ها يعني يعني لا يدخر يعني لا ايه لا ما ياخدش منه وكان الوقف في يده إلى ان مات كان الوقف عمر الى ان ثم بنته حفصه ثم ابنته ابنه عبد الله بعد ذلك او عبد الله قال ولا على من لا يملك ولا, ولا على من لا يملك يعني لا يصح على ولا على من لا يملك كرقيق ولو مكاتبه والملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا بل تبعا ده اللي بيذكره ما يصحش الوقف في الصور ده كله أول صورة اللي هو على من لا يملك كالرقيق لإن الرقيق ده ملك المين ملك السيدو ملك السيدو يبقى ما ينفحش هذا اللي ولا مكاتب ولا مكاتب اللي هو ها اه قدمناه قبل سيره خلاص موكاتب انسان كاتبه سيده انت تساوي 1000 درهم مثلا فروح اشتغل روح اعمل هات ال1000 درهم منحرر ده اسمه الايه طب المكاتب ده ما ينفعش ليه لان ممكن يعجز نفسه ممكن يرد نفس الرق يقول لك لا خليني مع سيدي ده بيأكلني ويشربني انا هتعب نفسي ليه خليني فممكن ايه يرجع للرق والملائكه ما ينفعش الوقفه على ايه والعفريت والعفريت الجن والعفريت وقد بلك ما ينفحش الواحد إيه يوقف عليه إلا إذا كان شغال معهم بقى. كان شغال معهم بقى ده إيه هذا أمر يرجع له هو الفقه بتاعه من أشياء لكن كحكم فقه ما ينفحش والبهائم والإيه والبهائم والأموات, والأموات. طبعا الأموات ديت يعني نفهمها صح لاموات كميت الميت خلاص مش ينتفع لكن ممكن الوقف على الأموات من جهة تاني إنسان يشتري حيثة وبعدين يقول هذه هو وقف للايه لمن يموت من المسلمين ان يقبر فيه ان يكون هو الوقف المقابر وقف المقابر للاموات المسلمين ده جائز اما كزات ميت هينتفع الزند وامهماته وخلاص ماتوا خلاص ده بالنسبه لهذا الشيء يقول ان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك ولع الحمل استقلال لانه لا يملك اذا بمعنى ايه واحده حامل واحده حامل انسان اوقف شيء على على ما في بطنه طب تعرف عارف ان هو هينزل حي ولا ميت مفيش ما ينزلش ايه حي وينزل ميت ما جايز اصلا ما تكونش حامل يكون وهم ولا شيء واخد ببطنه بطنه وخلاص هذا الشيء وان كان طبعا الوقت يصعب ووضع الا الكلام ده كان زمان كان زمان ممكن فعلا ايام الصحابه أو شيء ما يعرفوا ان دي حامل او مش حامل عشان الطب ما تقدم لكن دلوقتي ما شاء الله بيعرفوا انها حامل من اول من اول يوم قال ولا على حمل استقلال بل تبع بل ايه تبعا كقوله وقفت كذا على اولادي ثم على اولادهم يبقى بلا شك ان اولاده الاناث فهم من يحمل فيهم من من يح وفيهم حمل فياشمله ده كان الشرط الرابع الشرط الخامس كون الوقف منجزا كون الوقف ايه منجزا منجزا يعني يعني الان غير معلق غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط فيه خيار او نحوه ولا مشروط فيه خيار او ايه او نحوه بمعنى ايه الوقف لا بد ان يكون منجز منجز غير معلق ما ينفعش طب ليه ليه ما ينفعش ليه يعني مش متصور ليه الايه اللي فيه هو ينفع بس يكونش ايه تاني هبدا اعرف هتكون وصيه هتكون وصيه منجز لانه لو علقه على الموت هتكون ايه هتكون وصيه ما هو الفرق بين الوصيه وال والوقف ايه الفرق إن الوقف بيكون في حال الحياه والوصيه تكون بعد الايه الوفاه دي الفرق بين الايه لان هم مفهوم ارتباط ماشي فهمه ايه ارتباط يبقى ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال بل وقف يشبه هذه الأشياء تشبه الوقف من إيه؟ بعض الجهات فلا يصح أن يكون معلق ولا مؤقت يعني مؤقت يعني لا يكون مؤقت بمدة معينة يعني وقفت هذه الضرع الفقراء شهر ما ينفحش ليه؟ لأن الوقف عقد اللازم وإخراج للمالية عن الوقف فكون مؤقته هيرجع له تاني فينافئه مقصود فأنت الصورة منافي ايه منافي مقصود واضحه طيب بحب يعني تكونوا مصحصحين معايا كده ماشي الاسامه ما كثير جدا فطبعا كل ما كثر العدد كل ما الفهم ايه فطبعا ايه انتوا كون الوقف من الجزن فلا يصح تعليقه إلا بموته الا بموته بس لو علقه موته تكون وصل فيلزم من حي الوقف ان خرج من الثرس يلزم من حين الوقت الوقف ان خرج من الإيه من الثلث احتج بقول عمر إن حدث بني بي حدث إن حدث بي حدث أو حدث الموت فإن ثمغا صدق ثمغا صدق وذكر الحديث ورواه أبو داود بنحوه ووقفه هذا كان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان اجماع فكان ايه فكان اجماع هنا بيقول وثم بالفتح مال بالمدينة لعمر ده كان مال بالمدينه لعمر وهو يعني ايه, إيه؟ أوقفه رحمه الله ورضي عنه اوقف رحمه الله ورضي ايه ورضي عنه وعليكم السلام ورحمه الساد الشرط الا يشترط فيه ما ينافيه الا يشترط فيه ما ايه ما ينافي كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة طبعا ده ما يفحش لأن الوقف كما ذكرنا عقد لازم وهو اخراج الملكية عن المالك عن الواقف فكونوا يشترط هذه الشروط وقفت كذا على أن أبيعه يبقى هتبيعه يبقى يرجع لك ثاني يبقى ده شرط ينافي الوقف او اهبه او اهبه يبقى ما زال على ملكه يبقى برضه لا ايه لا يجوز فاذا شرط ان يبيع اشاء او يهبهم او يرجع فيه بطل الوقف والشرط بطل الوقف والايه والشرط لان في أشياء ممكن يبطل الشرط ويصح الوقف وممكن يصح الوقف ويبطل الشرط هنا الاثنين يبطلا يبطلا يبا بطل الوقف والشر لمنافاته لمقتضاء قالوا في الشرح لمنافاته لإيه؟ لمقتضاء دا كان سادس شرط سابع شرط وهو الاخير ان يقفه على التأبيد على, الإيه؟ على التأبيد فلا يصح وقفته شهره أو الى سنة ونحوه يبا دا اسمه ايه التأقيد اللي احنا ايه قدمناه قبل ذلك لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مده كالعثق فلم يجز إلى إيه؟ مده كالعثق يقول ولا يُشْتَرَتْ تَعِينِ الْجِهَةِ يقول أن يقفه على التأبيد فلا يصح وقفت شهرا أو إلى سنة ونحوه لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجوز إلى مدة كالعطق قالوا في الكاف ولا يُشْتَرَتْ تَعِينِ الْجِهَةِ ولا يُشْتَرَتْ تَعِينِ الْجِهَةِ فلو قال وقفت كذا وسكت صح طيب هاي صح هنصرفه فين احنا معرفناش قال وكان الورثته من النسب وكان الورثته من من النسب بس بشرط لا ولا ولا نكاح لا ولا ونكاح ايه الفرج بي لا ولا ولا نكاح لا ولا هيخش فيها السيد الذي اعتق العبد النكاح معروف زي زوجة وإيه؟ وزوجة زوجة وزوج طيب النصب بتاحهم كام. قال على قدر ارثهم على قدر ارثهم وقفا عليهم وقفا عليه على قدر ارثهم وقفا عليه وقفا عليه يعني وقفا عليهم يعني لا يملكون الرقبه لا يملكون الايه الرقبه يبقى هو يملكون المنفعه ولا يملكون الايه الرقبه لان الوقف مصرفه البر واقاربه او الناس ببرهم او الناس ببرهم فكانه عينهم لصرفه فانه كانه عينهم لصرفه فان عادم ما فيش مفيش اقارب خالص وهو مقطوع من شجرة يبقى فهو الفقراء والمساكين برضه وقفا عليه وقفا عليهم يعني لا يملكون الايه الرقبه يعني ولكن يملكون المنفعه لأنهم مصرف الصدقات لأنهم مصرف الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين يصرف في مصالح الايه المسلمين كلمه نصه يصرف في مصالح المسلمين يقصد ايه كلمه نصه نص الامام احمد يعني كلام أحمد. في ذلك يعني. قال فصل ويلزم الوقف بمجرد ويملكه الموقوف عليه من كان معينا لان الوقف سببه نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فوجب أن ينطقي الملك إليه كالهبة والبيع إيه دي مسألة خلاف مش مسألة اتفاق الحنبل نفسهم مختلفين في المسألة دي على قولهم هنا كلامه يذزم الوقف مجرده ويملكه الموقف عليه يعني معنى كلمة دية معنى المتندة معناها إن الوقف ده الوقف ده إن إنسان أما يقف شيء معناها إيه أخرج هذا الشيء عن ملكه معدش يملكه الآن لا يبيعه ولا يهبه ولا يرجع له تان ده معنا الشيء طيب يا ترى هو خلاص كده طلع من إيده طيب الموقف عليه الموقف عليه الجهة اللي هو يصرف فيها هل يترى يملكه ولا ميملكوش ايه رايكم انتم فهمنا الصوره فهمتوها طب الموقف عليه يملكه ولا ميملكوش ها يملكه لا يملكه لا يملكه انت فعلا ها انت عارف يملكه يعني يبقى بتاعه خاص به بيعه واشتريه واخد بالك يتصرف فيه هي كلمه واحده بس يملكه ولا ملكوش اه اتعودوا انتم بتاخدوا فقه انتم معانا يكون ايه دقه الالفاظ وعدم الرغي الكثير واخد بالك دايما ايه معنى الفقه يعني ايه فقه واخد بالك قله الالفاظ ومعنى كثيره عندكم الفقه ماشي بتاع الشيخ مرعي شوف متن ايه بسيط خالصة ومشرح في ايه في مجلدين معاكم هو معدش ولا كتين ومشرح في مجلدين متن الخراقي قاسم الخراقي اللي شرحه المغني او رقم عدود شرحه ابن قدامة في خمستاشر مجلد ماشي يبى الفقه دقة الفهم ماشي وده المختصر واخد او المتن المختصر ده شي يبى هو معانيه كتيرة جدا والفظه قليلة فكذلك الانسان الفقيه بيحاول بقدر المستطاع ما ايه ما يرغش كتير عودوا نفسكم على هذا الشيء وده برده ان يعرفوا من اصول الفقه اصول الفقه يعني أصول أصول الفقه. يقول لك ذكرنا كذا احتراز من كذا ذكرنا كذا احتراز من كذا يبقى يذكر الشيء عشان ما يضيفش له شيء ثاني واخدين يا بنات وهكذا الفقهاء لو المعنى يتم بكلمتين ما يزودش التالت لو المعنى يتم بكلمة واحدة ما زودتش التانية واخد بلك فتعلموا هذا الشيء نعم بمجرد يقول وقفت الشيء يبقى خلاص طلع كده من ايه لزم لزم ماشي يملكه الايه الموقوف ده معنى ايه بمجرد فدي مسألة مختلف فيها عند الحنبلة نفسهم عندهم قولين وعند الشافعين وعند الاحناف ايه مسألة مختلف فيها مش متفق عليه نشوف كده كلام بعض أهل علمي في المسألة كده عشان ولا نخلاه بعد الصلاة بعد الصلاة طيب خلاص كده خلاص طيب خلاص صلاحة الله الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ مراد رحمه الله ويلزم الواقف بمجرده ويلزم الوقف مجرده ويملك الموقوف عليه ان كان معينا لان الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فواجب أن ينتقل الملك إليه كالهبه والبيع كالهبه والبيع إذا كان المساله دي مختلف فيها مش متفق عليه وهم قصوها, قصوها على البيع قالوا إيه البيع بيكون بين بائع ومشتري فإذا خررت السلعة عن البائع انتقلت رقباتها إلى الإيه المشتري فقصوها على ذلك بس يطر المسألة كده وخلاص لا المسألة محل, إيه محل خلاف نشوف كده كلام الأهل العلمي في المسألة وهم الحنبلة نفسهم يعني مختلفين فيها وخدوها من فتوى خدوهم من فتوى الإمام أحمد رحمه الله وهم يقصدش هذا الإيه نشوف كده ابن قدامى رحمه الله بيسكر المسألة برضو بيقول وده اختياره, ده اختياره ينتقل الولكو في الموقوف الموقوف عليهم في ظاهر المذب في ظاهر الإيه المذب ينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب قدمنا قبل ذلك وقلنا كلمة في ظاهر المذهب بمعنى إيه في قولتان فالحنابل عندهم إيه عندهم قولين قال إمام أحمد رحمه الله إذا وقف داره على ولد أخيه على ولد إيه أخيه قالت قال رحمه الله صرت لهم صرت لهم قال وهذا يدل على أنهم ملكوه هذا يدل على أنهم إيه؟ ملكوه محتمل محتمل يعني الدلالة مش واضحة قال إمام أحمد إذا وقف دارهم على ولد أخي قالت صرت له هو الإمام أحمد بيقول صرت لهم إيه اللي صرت لهم والله محتمل لتني يحتمل إن الرقبة يملك الرقبة والاحتمال الثاني يحتمل ان هم يملكوا المنفع المنفعه وروي عنه عن الامام احمد انه لا يملك انه لا يملك انه لا يملك ايه الوقف الوقف لا, لا يملك. يعني لا تملك الرقبه فإن فان جماعه نقلوا عنه في من وقف على وراثته في مرضه من وقف على وراثته في مرضه قال يجوز أيدي الفاتوى اللهم خذوها بقام الإمام أحمد ماشي قال يجوز لأنه ليباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورث هنا كون الإمام أحمد يقول يجوز إنهم يقفوا إنسان أوقف على ورسته طيب الوقف على الورث ينفع الوقف على الورث ينفع ينفع لا ينفعش الإمام أحمد وغيره واخد ليه بقى ينفع عليه طيب الواصية الوارث ينفع النبي عليه الصلاة والسلام قال واصية إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا واصية الوارث يبى طالما الوارث له نصي مقدر في كتاب الله تبارك وتعالى يبى مالوش إيه مالوش وصيه لكن ملوش وصيه ليه لان لو الميت اوصلهم يبقى هيملك هذا الشيء ونهى الله عز وجل عن ذلك ان لقد اعطى لكن هيملك الرقبه لكن في الوقف مش هيملك الرقبه هيملك الايه المنفعه فيجوز على, على بعض الورثه يجوز على بعض الورثه يبقى الفتوى الثانيه للامام احمد ديت يدل على ايه على ان لا يملك الايه لكن الفتوى الأولى اللهم خدوا منها احتمال يحتمل دي ويحتمل دي فهنا الإمام أحمد لما سؤل في من وقف على ورصته في مرضه قال يجوز لأنه لا يباع ولا يورص ولا يصير ملك الورص وإنما ينتفعون بغلتها وهذا يدل بظاهره على أنهم إيه لا يملكوا على أنهم إيه لا يملكوا يدل بظاهره لكن في احتمال أنهم إيه يملكوا إيه ابن قدامة بيقول إيه رحم الله ويحتمل أن يريد بقوله لا يملكون أي لا يملكون التصرف في الرقبة فإن فائدة الملك وأثاره ثابتة في الوقف ثابتة إيه في الوقف وعن الشافعي من الاختلاف نحو ما حكي يعني نفس الاختلاف اللي عند الحنبلة هو عند قولين في في المسألة تبقى أبو حنيفة رحمه الله قال أبو حنيفة لا لينتقل الملك في الوقف اللازم لينتقل الملك في الوقف اللازم بل يكون حقا لله تعالى بل يكون حقا لله تعالى لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة فانتقل الملك إلى الله تعالى كالعطق ابن قدمر بيقول ولنا معاشر أنه سبب يزيل ملك الواقف سبب يزيل ملك الواقع وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والباية يبقى اختار ابن قدامة إيه إنه الرقبة تنتقل ولا تنتقل شيء عفوا الرقبة تملك ولا تملكش؟ تملك شيء تملك الرقبة ماشي تعليل بتاعه الثاني قاله ولا انه لو كان تمليك المنفعه المجردة لو احنا قلنا يملك المنفعه بس ماشي لم يلزم كالعاريه والسكنه واحنا قلنا الوقف عقد ايه عقد لازم ويلزم بمجرده بمجرده يعني ايه محمد يعني مجرد تلفظ بيه يعني تلفظه كده ايه خلاص كده ايوه قال ولانه لو كان تمليك المنفعه المجرده لم يلزم كالعاريه والسكنه ولم يزل ملك الواقف عنه كالعاريه ويفارق العتق وذكر ايه الكلام اللي فيه دي يعني كلام اهل العلم او بعض اهل العلم في المساله طب يا ترى الراجح يعني الاقرب للصواب عشان نقول الراجح ما في الا اقرب للصواب في المساله ان الوقف الموقف عليه الموقف عليهم لا يملكون الرقبه بل يملكون الايه بل يملكون المنفعه قال وينزم الوقف مجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية ده كلام مين كلام مين ابن قدامه اللي لسه ماشي بينقله بنصه كلام الشيخ ايه قال فوجب أن ينتقل الملك اليه كالهبه والبيع كالهبه والايه والبيع يعني الشيخ ابراهيم نقل نفس كلام ايه ابن قدامه رحمه الله قال فينظر فيه هو ينظر فيه هو أي الموقف عليه أي الموقف عليه إن كان مكلفا رشيدا أو وليه كان محجرا عليه كالمطلق طبعا هذا تفريع على مختار فينظر فيه هو يعني من اللي ينظر فيه الموقف عليه, الموقف عليه اللي ينظر فيه يكون هو النازر بتاع الوقف القيم عليه الذي هو يصرفه في المصالح طبعا ده تفريع الحنابلة على ما اختاروه انا حاسس ان مش فاهمين مع ان المساله واضحه مش فاهمين فاهم مش فاهم طيب احنا قلنا الوقف الراجح أو الاقرب للصواب أنه الموقوف عليه يملك الايه المنفعه دون الايه دون الرقبه يبقى ما يتصرفش في الرقبه ولكن يتصرف في الايه في المنفعه طيب اللي هيقوم على الوقف ده مين على التفرع بتاعه ان هو اللي اختاره هنا اللي اختاره هنا اللي هو ايه يملك الرقبة قال فينظر فيه هو ينظر فيه يعني يكون قيم عليه يتصرف فيه هو اللي يتصرف فيه اللي هو الايه الموقوف عليه بناء على ان هو ايه ملكه لكن احنا جئنا الاقرب للصواب انه يملك الايه المنفعه فقط قال فينظر فيه هو او الموق اي الموقوف عليه ان كان مكلفا الرشيد اوليه ان كان محظورا عليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو من أهله يعني عاوز يقول أن لو أن الإنسان اللي واقف المال أو اللي واقف الشيء الموقوف جال والله فلان محمد أو علي أو أحمد هو اللي يقوم على مصالحه وهو اللي يصرفه يبدأ شرطه يبدأ لابد يتبع الشرط دي معنى ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين هذا الناظر ويتعين لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته إلى ابنته حفصة ثم يليه زو الرأي من إيه من أهله ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال يتعين صرفه ماشي الغله اللي بتطلع منه المنفعه اللي بتطلع منه واخد ك ان انسان اوقف عماره مثلا وبعدين اجرها والفلوس اللي بتطلع منها هيصرفها على الفقراء على المساكين على طلاب العلم واخد بالك او شيء يتعين صرفه الى الجهه التي اوقف عليها في الحال لان تعينه لها صرف له عما سواها صرف له له عما سواه لو لم يجب لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة يعني أعوز أقول لك إحنا لابد الإنسان يرجع إلى هذا الإنسان الواقف الذي شرط هذا الان ما لم يستسنى الواقف منفعته منفعته او غلته كنت بس للمحميل جفت زعيجني أنا أحب الهدوء والسكون بالذات في العموما وخاصة في دروس العلم وتعودوا نفسكم على الهدوء الملائكة نفسها بتحب الهدوء تحب الهدوء تحبش الإزعاج فالإزعاج واخذ بلك والدوشة والحركة الكثيرة دي حتى مش من أداب طلب العلم مش من أداب طلب العلم كما إنسان ينزم شوف حديث أناس هنا والصحابة يصف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جلسوا كأن على رصم الطير كان على رصم الطير هذا تشبه إنه ليس حد تحرر خالص وإحنا لنقودوا لقد كان لكم أسوة حسنة برضه بتعمل بالقلم برضه يا دكتور فالشيد من الكلام هي طبع وعادي عاده سيئه فيكم ماشي فالشيد من الكلام ان ايه, إيه؟, إيه؟ تعودوا نفسكم اللي يلعب في صبعه يلعب في قلم اللي يهرش اللي مش عارف ايه دي كلها ما ينفعش آداب آداب عظيمه تعلموها انصحكم تقراوا مقدمه المجموع بما من نور رحم الله فآداب عظيمه ربنا يرزقنا وإياكم حسن الايه حسن الادب ادب العالم ادب المتعلم ادب القارئ مع قرينه ادب الجلسه هذه الآداب هذه الأدابة عظيمة جداً إخوانا حتى الإيمان بخير رحمه الله قال باب في الأدب يعني فقال باب التحلق في مجلس العلم يعني الفركشة بتاعتكم دهية مش من الأدب بس نعمل كلمنا كتير وبحة الأصوات بس تعودت على كده فأنا سأل الله تبارك ويتعجل يجعلنا من لزينة السموانة القلة فاتبونا احسن اللي ركن على عمود واللي ظهر واجع واللي عنده غضروف واللي هجل لسه غضروف وذي الأشياء يعني بنعظم لعل يعني واحد ظهره مقصره فالشاهد من الكلام يعني علموا لهذه الأداة باب التحلق في مجلس العلم نزل الصحابة مرة عن نبي صلى الله عليه وسلم اتفركش درح في عضاء ودرح تحت شجرة وده فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان تفرقكم هذا من الشيطان الشيطان هو اللي سبف هذا الشيء قالوا كنا إذا اجتمعنا بعد ذلك يمثل أخو أخوه. ماشي خلاص يبقى يمسك ماشي لذلك التحلق في مجلس العلم وده كان داء بالعلماء كلهم الايام الاربعه بين المغرب والعشاء كانوا بيحضروا على طول فحلقة حلق حلق حلق يبقى الانسان ايه خلي باله من هذا الشيء والله اذا كثر الجمع زي ما كتير ما شاء الله كده ماشي واخد بالك لكن الاصل دروس العلم تكون ايه حلقه والملائكة نفسهم يزعجوا يزعجوا من رائحة الكريهة يزعجوا من روحة الصوت العالي يزعجوا والملائكة لو يزعجوا يبدأ خلاص ينصرف ويحضر يحل لما كانوا هيحل يحل لما كانوا لإيه يبقى إن فيش ملائكة تبقى تحل الشياطي فربنا يجعلنا يعني من صحبة الملائكة رب قال يتعين صرفه <تصفيق> إلى الجهة التي وقف عليها في الحال لأن تعينه خلاص ذكرناها ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلتهم والله يعني أمر عظيم جدا الأدب الأدب ربنا ارزقنا وإياكم حسن يعني ما شيخنا ربنا يبرك فيهم كانوا بدوننا مجلدات في يعني مخلصين معنا مجلدات في الأدب الادب الادب ماشي وجه كانوا بدونا كده في الادب وانا حزنت جدا اما علمت اعرفش الخبر صدق ولا كذب بس اتاكد صادق ان ماده الادب اتشالت من عليكم بين او شالها ادي زيها يا سبحان الله سبحان الله إيه. طب نشيل ماده ثانيه بس نسيب الادب واخد بالك لا ده احنا نتعلم الادب قبل اللي... واخد لابد من الادب لابد من ادب انت عارف لو انت جامحت وحوات العلم كله وما عندكش ادب والله ما تنتفع بيه في خاصه نفسك فضلا ان تفيد الغير نحن كنا من تعلم الأدب قال العلم وقد أحسن من قال والعلم إن لم تكتنفه الشمائل تعليه كان ماطية الإخفاق لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه لابد من أداب وأخلاق وشيام ونحن لو, لو عرفين الأدب إمام مالك رحمه الله أمه كتتعممه هو لسه جوتة صغير كتتتعممه وتقول له أخرج إلى ربيعة فتعلم من أدبه وهديه وسمته قبل علمه قبل علمه ده الإمام أحمد ده الإمام مالك رحم الله شيخ أمه تعرفت تعلم يا ابن الأدب الأول يا ابنه وكان بعض السلف يقول والله ماشي. لأن أتعلم بابا من الأدب أحب إليه من أتعلم كثير من الفقه كان بعضهم يقول لازمت شيخي سنتين على أن أتعلم منه الأدب قبل الإيه؟ قبل العلم وده كان دائم السلف الصغير فاحنا حتى عندنا تكدست المواد مثلا مثلا يعني بيظن ان المواد كتيره والاخوه مش عارف ما ايه المواد الكتيره هو هو ده, ده يعني ايه ده احنا بنحرمش معاكم فعل يعني الفقه بندير لكم بالطريقه ديت مش لا الطريقه انا, طريقت أنا في الفقه خالص مرتبت في الاخوه اللي عارفيننا وضربت العلم اللي بيحضروا بعض دروسي عارفين فقه طريقتي في اعطاء الفقه فقه مقرر واخد بالك ممكن نمسك مساله نغيب فيها ساعتين واخد بالك بدون مبالغه أما كده حرماش ومعزلك صعب عليكم كمان أنا مستغر هي الصعوبة اللي فيها هي الصعوبة دي إيه الصعوبة؟ فعشان مادة الأدب تتشايل ومادة الرقيقة تتشايل سبحان الله طبعا لعل في وجهة نظر بلا شكل بس برضو هي وجهات نظر من ضمنة وجهة نظر انا ان الأدب ده أساسي أساسي يا خون ابن حزم رحمه الله تحرجت كتبه على عينه من طول لسانه رحمة الله علينا وعالم جليل رحمة الله عليه رحمة وسعه ولكن برضو من طول لسانه ماش تحس ان هو وما بنصحش ما بنصحش اي حد طلب علم يقرا في كتاب المحل لان بيزداد سوء ادب في المحل مع ان يعني مشايخنا ايام ما كانوا بيشرحولنا من 20 سنه بيشرحولنا المحل وخدماته حتى يعني كانوا يقولوا احنا ما بنحبش المحل عشان ذات المحل بنحبه عشان ايه كثره الادله اللي فيه ماشي كانوا يشرحولنا من 20 سنه المحل لما كنا بندرسه ومع ذلك تحس تقرا فيه قال أبو حنيفة كذا وهذا كلام ليسوي سماعه قال إمام أحمد كذا وهذا كلام ليقل بي الصبيان قال إمام الشافعي كذا وهذا كلام منزه منفطه منفط الإم حس إن وخيتهم تغطى وهم أفضل منه رحمة الله على الجميع ولكن ده إيه خد العلم على أدراعه كده ما بدون أدب بدون أزيل الأشياء ده كده حالة تكتب على عينه رحمه الله رحمه وسعه فالشيء من الكلام لازم يا أخوان طلاب العلم إحنا محتاجين والله والله العظيمة السنة اللي فاتت ديت واللي حصل ده أبرز لنا أشياء بلاو أبرز لنا أنتوا شايفينه شايفين تطاول وجلة الأدب والسفالة وأخذ بلاك واللي على الفيسبوك واللي على النتو ده سبحان الله ما عندش حاسمه شيخ وطالب وأخذ بلاك وأنا شيخ برضو ده سبحان الله ده لو كان عنده لو تربى لو تعلم عمره ما كان يصدر منه هذا الشي فده نتجة ايه ده رواسبة رواسب طلعت عشان احنا ما تربناش أصلا ما تربناش أصلا ف كون ابن منشئته واكتسب ادبا يغنيك محمود عن الناس كون ابن زبال بس عندك ادب يغنيك محمود عن الناس كون ابن وزير وابن رئيس وما عندكش ادب مش هينفعك هذا شيء ابدا هذا شيء لذلك هو العلماء اللي يالفوا مجلدات كثيره جدا في الادب ليه لفائده الناس فنحن نحتاج إلى ادب كثير ادب كده. شويه علم صغيرين لكن عايزين أدب كبير جدا أدب كبير جدا فيعني في وبعدين كمان الانسان سبحان الله متعلم فعلا يحسن العلم يحسن العلم اما مفيش ادب والله ما تحصل العلم ولا تحسن ساس العلم أبد ابدا فربنا يرزقنا واياكم يعني حسن الادب نرجع ثاني للرقيق يا اخوان الرقيق مهم جدا وجدا يا اخواننا دي حادي يحدو بالقلب المواد موجهه لذلك انا برضو زي ما أنتم شايفين كده طريقتي تربويه مش طريقتي أن هي يعني إيه أكاديمية بحثة أن هي قال أبو حنيفة قال الشافعي أحكام مجرد لا لا عمري ما بدي الفقه كده ولا درسته كده ولا مشيخي درسه وإننا كده بالطريقة التربويه اللي احنا ندخل فرقاق نقل في تفسير ندخل فيه قلوب دي الطريقة أخوانا بنربكم على كده وتعودوا على هذا الشيء تعودوا على هذا الإشيء أما فقه مجرد يطلع الطالب إما قاس القلب أو متكبر إما قاس القلب او متكلم والله يروح تمره عندي بعض مشيخنا الأفاضل ومشهور ومعروف وشيء ولكن سبحان الله هو كل واحد له فالطلبة سبحان الله طلبة سوء أدب متناهل سوء أدب حتى أن الشيخ بيقدم بحث اللي دي منها عنها على فكرة حتى ان الشيخ بيقدم بحث واخد بلك لبعض الطالب بيقدم بحث للشيخ فالشيخ قال دي خطأ جاله صح صح فانا قلت للشيخ العيب مش علي العيب عليك انت العيب عليك انت انت اللي عودته على هذا الشيء ده لازم يترب لازم يتأدب واخد بالك الشغل له خلاص خلاص رجع المساله الطالب سافل وبالادب فين فحش ما ينفعش لو من ادب ده هو طالب علم بيزعم انه طالب علم طالب علمي وبتاعي ايه الهدرس علمي؟, علمي والله عمرك ما انتفع بهذا العلم الا لما تكون مؤدب الاول تكون مؤدب الاول والمؤدب يا مع الكل ادب مع الناس ايهم ادب مع اقرانه اللي سيء الادب بيكون برضه العكس بالعكس ماده الرقائق مادة الأدب التربيه دي اشياء اساسيه يا اخوان اشياء أساسية. احنا كنا بناخد 22 ماده كنا بناخد 22 ماده على راسها ماده الادب ماده التربيه والسلوك والاخلاق والادب ده على راسها ماشي آه، سبحان الله يعني بعض الاخوه ما كانوا مثلا يذوه ولا التاء الشيخ كان يحرمه او يزاغه من درس التجويد أو درس القرآن او كذا يحرم يحرمه ومن الايه من درس الفقه فلاحتياجنا للأدب. للأدب فلا بنصحكم حتى لو حرمنا من كذا يبقى كل واحد يقرأ مع نفسه قدمت المجموع جميل جدا في, يعني في الأداب تعلموها ويدرسوها لعل ربنا ينفعنا وإياكم بها يعني. ما لم يستسن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك لما تقدم المعنى إيه واقف استسنى منفعة منفعة ماشي منفعته أو غلته له إيه بدأ الوقف على إيه منشي عن نفسه او لولده أو لصديقه مدة حياته مدة إيه حياته إيه بدأ مدة حياته طب بعد وفاته مد... بعد وفاته تنتقل لإيه لآخ تنتقل لآخ قال فيعمل بذلك يعمل بهذا الشيء وهذا جائز لم تقد وحيث انقطعت الجهة والواقف حي, والواقف حي رجع إليه وقفا المعنى إيه الإنسان الواقف أوقف شيء على الفقراء مات الفقر ده, مات الفقر ده والواقف لسه حي الواقف رجع لمن لصحر خلاص رجع إليه وقفا أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا يبقى يرجع الواقف مش راقبة مش ملك يرجع ليه ايه وقف برضه وقف ايه وقف برضه ومن وقف على الفقراء فافتقر صورة وردة ربنا يغنى من فضله من وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجوده لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه من معنى لا تأمن كرات القدر كما قال ابن القيم رحمه الله لا تأمن كرات القدر لذاكم الله خير مسار ورا كده فالانسان ممكن النهارده الظهر يومان يوم لك ويوم عليك انت النهارده غني بكره فقير انت النهارده فقير بكره غني تنظف صحتك بكره ماء بكره مريض وهكذا انت النهارده واخد بالك كده فسبحان الله لعل لك انت ربنا يدك مال وبعدين اوقفت شيء وبعدين افتقرت افتقر يا ترى ممكن تنتفع بهذا الوقف ولا مش ممكن دال فقراء يذكروه ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه, تناول منه. يب يخذ السهم منه يخذ النصب منه يخذ حظه منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو كغيره في الانتفاع به يعني هو لو أوقف مسجد عن الناس معناها أن ناس تصلفون ما صلش فيه لا أوقف مقبرة ماشي يببى الناس هتقبر فيها وهو ما لو مات ما يقبرش فيها لا يقبر فيه أو بئر ما يعني ماشي يشرب منه الناس تشرب أو مدرس او مدرس تب أولادهم شاودون مدرسة لا يوديه فهو كغير في الانتفاع به لما رؤي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه, دلوه فيها كدلاء المسلمين ده عثمان بن عفان بئر روما كانت الإنسان يهودي أصلا كانت الإنسان يهود وانتعرفين يعني اليهود دايما بيستبزوا بيأخذوا أموال المسلمين ويعني و... سبحان الله كان المسلمين ما فيش مية وفي قحط وفي جد يروحوا يشربوا يغلى عليهم جدا البئر ده كان فيه مي بتنبع منه مي فكان اليهودي يدي الدلو ب... بمال كثير يعني عشان واحد صحابة يأخذ دلو منه ولا بتاع يبيعه له بمال كبير جدا فطبعا عثمان شاف المنظر ده فالخير اللي في عثمان رضي الله عنه قال لك لا انا اعمل ايه اشتري ال... ال... ال... ال... ال... البئر دي من اليهود فاليهود شو... يهود اليهود اليهود هم اليهود هم اليهود على مر العصور والدهور اليهود نقاد العهود عمل ايه اليهودي قال له أنه ليس هدى لك نصها بس أيضا سبحان الله أيضا أريد أن أزل المسلمين اشتروا نصها بس فأيا عصمان لا أعمل شيء اشتروا نصها, اشتر... نصها. هيا أعمل نصها فكان اليوم فكان اليهودي يبال له يوم له شرب يوم معلوم ليه يوم وعصمان له يوم فاليوم بتاع عصمان رضي الله عنه الصحابة كلهم كيروحوا يشربوا اليوم بتاع اليهود ولا واحد يروح له, ولا واحد يروح له فهو شف كده اضطر يعمل ايه ان يبيع النص الثاني جل وخلاص فاشتراها عثمان لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يشتريها ويسبلها وتكون له في الجنة فقال انا لها يا رسول الله ناشي فاشتراها ده عثمان رضي الله عنه اشوف الخير اللي فيه وهو كما تعلمون جهز جاش العسرة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فاشترها عثمان وسبلها جعله وقفا يعني سبلها بأرومة جعله إيه وقفا وكان دلو فيها كدليل المسلمي كان بيشرب منه ولا يصح عدق الرقيق الموقوف بحاج ولا يصح عدق الرقيق الموقوف بحاج لتعلق حق من يقول إليه الوقف به هذا كلام جميل المعنى إيه لا يصح عطق الرقيق الموقوف عبد أو أما انسان أوقفه انسان أوقف عبد أما أوقف عبد كما علمنا ان الرقبة خرجت من إيه من يدي إيبا لا يملك العبد الآن طيب ينفع بعد ما أوقف العبد يقول له أن حررتك أن تعطيق ينفع هيضيع منفعته على إيه الموقف عليه ده معنى الكلام وليصحه عدق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به ولأن الوقف عقد لازم عقد إلازم لا يمكن إبطاله وفي القول بنفوذ عدقه إبطال له وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح يعني أعوز أقول لك عبده وبعض يعني عبد إيه ليس مبعض هيبقى نص موقوف ونص غير إيه موقوف زي, المبعض, زي الإيه المبعض وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح إن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح ولم يسرق البعض الموقوف يعني النص بتاعه بس اللي هو ماشي لم يوقف هو اللي يسرق عليه العطق اما النص الثاني هيظل زمه هو لأنه إذا لم صح وإيه هي تمشي لكن هي أطبط يسري ولم يسري لأن الفقهية قرأ العطق عندك يسري آه هي الصواب يسري ماشي الصواب الأول تانية برضو نفس المعنى ولكن يسري أطبط يعني. قال ولم يسري البعض الموقوف لم يسري البعض الموقوف لأنه نعم إذا كان هو أصلا مبعض أخذ بالك إذا كان هو اثنين شركاء فعبد وبعدين واحد أوقف نص طيب يا ترى النص الثاني ماشي مش إيه ليش موقوفي, موقوفي الآن فهو يقول هنا صحة ولم يسرق البعض الموقوف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق, يعتق بالسراي ماشي لدينا حاجة اسماء اللي فوقابي يقوله العدق بياسر العدق بياسر يعني ايه يعني اثنين شركاء فعاد اثنين شركاء فعاد فواحد قال انا حرر نص بتاعي الثاني قال ليه مش حرر ماشي فالشريعة تنظر اللي حرر ده النص بتاعه ماشي اللي حرر نص بتاعه ده اغاني واخد بالك اغاني خلاص يدي تامن النص التاني لصاحبه والعبد كله إيه يحر دي معنى العطق إيه يسري العطق إيه يسري يبا من فحش عبده يبا نص حر نور. فالشريعة متشوفة للعطق متشوفة. وطبعا المسألة معنى شي في عطق الآن فمش ينطول فيه لكن لو وطئ الموقوفة عليه حرم لأن ملكه له لها ناقص ولا حد بوطئه للشبه ولا مهر لأنه لو وجبا لكان له ولا يجب للإنسان على نفسه شيء طبعا هو يعني نفسر هي مش موجودة المسألة بس نقول لكن لو وطأ الموقوفة عليه حروم يعني إيه إنسان أوقف أما أما أوقف أما شاف واحد غلبان واحد نسكين واحد كبير في السن قال له الأما دا يتخدمك وهي وقف عليك ماشي وهي إيه وقف عليه لكن لو وطأ الموقوفة عليه حروم طيب انا أدت هلو الآن عشان تخدمه اللي هو الإيه؟ الإنسان العجوز اللي هو عنده مية وعشرين سنة بس ده. وعجوز وكركوب وما فيهوش نفس فواطئ المرأة واطئ المرأة إيه إبقى واخد بلاك ده أنا جيبها تخدمك ما اشتطاقها ينفع يطاقها ما ينفحش يطاق ليه لأنه هي مش ملكه الآن ده هو يملك منها الإيه المنفع تخدمه توضيه تشربه تأكله بس لكن يطاقها لا يبقى يحرم عليه الإيه يحرم عليه الوضع لأن ملكه لها ناقص الملك هو ما يملك الرقبة يملك المنفع كما ايه كما ذكرنا طيب نحده نجلده واخد بالك نجلده ولا نرجمه واخد بالك إذا كان محصن ولا قال لك لا لا يحد طيب لا يحد للشف ايه الشفها اللي فيها كأنه هو ظن بجاهله اشتبه عليه ان دي ايه ملكه فطرع ملكه يجوز ان هو ايه يطاها فالحدود تضرب بالايه بالشفهات كما هو عند الفقهاء القاعدة ايه المعروف ده قال لك ولا حد بوطئه للشفه ولا مهر ما مهر انه الانسان وطئ المراه طب يديها مهر ولا ما قال لك لم يديهاش طب ليه ما لو وجب لو وجب المهر لكان ايه له, إيه له؟ المهر الوط ايه المهر, المهر. لكن له اللي هو الايه المهر هيرجع ثاني يبقى ايه تحصل حاصل قال ولا يجب الانسان على نفسه شيء ولا يجب الإنسان على نفسه شيء فان حملت اه شوف المساله المعضله بقى ديت وخافت حملت. حملت صارت ام ولد يعني ايه ام ولد تعتق بايه تعتق بموت بموتي فصارت ام ولد تعتق بموته لولادتها منه وهو مالكه وهو بس هن ايه بس هان ايه هندبسها هندبسه الان بقى. هنعمل ايه كمان خلي بالك قال وتجب قيمتها في تركته في تريكته لأنه أتلى في المنفعة هي الآن هتعتق مش والأصل أنها إيه؟ لا تعتق الأصل إن أنها موقوفة لكن هو أحبلها وهي تعتق إيه؟ بموت طيب نقول له طيب إيه تركب تحتك يا أستاذ ماشي هتطلع منها قيمة إيه؟ هذه الجارية هذه العبدة هذه الآمة نشفت سو كم دينار كم درهم دي هتطلع ده معنى تجب قيمتها في تريكته لأنه أتلفها على من بعدهم من البطوم على من بعده من, الإيه؟ من البطوم لا يوجد حد يملك المنفع حررت الآن ويشتري بها مثلها يشتري بالقيمة إيه؟ مثله يكون وقفا مكانها يبا تشتري أما تشتري عبدة تشتري جانية تكون وقفا مكانها وولده منها حر للشبهة ومش بس كده كما همطوبه قال وعليه قيمته يوما وضعه حيا نشوف الواد ده يسوي كام وكمان ايه عليه قيمته يبقى هيغرم ايه هيغرم مرة عشان يلم نفسه وتهدب بعد كده ما يعملهاش لتفويته رققه رققه على من يؤلو اليه الوقف بعده يلا المسائل ديت تعرفوها برده ما لناش موجوده لعل ربنا ينصرنا كده اللهم امين رب واخد بالك وكل واحد ياخد له 20 100000 وحده ولا بتاع كده من الجماعه دولت فتشتغلوا بسم الله ولا قبل ما يموت لازم الله يرحمه الشيخ محمد فاصل قال يعني المساله مش موجوده فخلينا ناخد الأفضل في رغوش ويرجع في مصر في الوقف انا كنت اجريها مش كنت مش كنت أقول الكلام ده كله فيعني في انتوا كده فهمتم ويرجع في مصر في الوقف إلى شرط الوقف دايما اللي بيدرس وقف في البداية عاوز يعرف كل شيء في في اسرع وقت وكل حكم وطبعا يعني ربنا خلق الدنيا في كام اه واخد بلد ولم يسترح لعنه الله اليهود لم يسترح في اليوم السابع كما تقول اليهود عليهم لعنه الله فالاصل ان الله تبارك وتعالى قال خلق الانسان من عجل دايما الانسان مستعجل عاوز كل شيء في كل شيء ف التواده التواده ديت من من الصفات اللي ربنا بيحبها ناشي أشجع بالقيص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك أخلتين أو خاصة يحبهم الله الحلم والأناه أناه التؤدة ناشي إيه التؤدة فالفقه يا اللي يأخذ جملة يضع منه جملة عمز الكحول كده يتبخر بسرعة فعشان كده بقول لك كل محاضرة تأخذ تترجحها وتزاكرها وتعمل به عشان رب نفتع عليه تعمل به تاخذ هذا العلم عمل. مش العلم وخالص تجمع أحكام احكام أحكام عشان تبقى أخي مشهور ومعروف ودع عرفك ودع عرفك ومعروف القرية بتحتك ومعروف عند الإخوة والأخوات والهجر لا لا لا أنت بتدرس العلم لله تبرك وتعالى فما تاخد العلم وتخرص النية وتعمل به ربنا يعلمك لأنت ما تعرفه وش كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله مع المحسنين قال علماء من, علم بما من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم فأنتو خدوا العلم ده عامل يا خون خدوا العلم ده عامل من عامل بما علم رزقه الله وعلم ربنا يفتع عليك ربنا يوسع عليك واخد بيه ورزقك الصدق والإخلاص أما واخد العلم كده خلاص أحضر عشان أخد شهادة من المعهد لا لا لا والله. إحنا بفضل عزيزي بيجان واحد أكثر من 22 و 21 سنة بندروس علم ونرس علم شرعية وفقه لا كنا بنعتمد على شهادات ولا بتاعه وما شيخنا بدون شهادات ما كناش بنعتم مش هتجابه ربنا بالشهادات ولا بالاجازات ولكن هتجابه بالقلب ده بالقلب الاخلاص للصدق لله تبارك الله الا اخر النصر واخر الامه واللي احنا فيه الان من سبب احنا سببنا احنا مش اول ما اصابتكم مصيبه قد اصابته مثل يقولتم قل هو من عند انفسكم من عند حد ثاني من عندكم ماشي ايوه قل هو من عند انفسكم إن الله على كل شيء قدير كفانا كفانا وسين يخلص كل انسان يحاسب نفسه يبقى الانسان اللي حصل للمسلمين واللي كذا واللي كذا ده بسببه بذنوبه والله لو انا قلت كده وانت وانت, وإنت وربنا ينصرنا والله. لكن المشكلة يا فينا إن كل واحد بيرمي على غيره ماشي وفلان وفلان لا يا اخوان نرجع الى طارق ودع لا توب صح تبصح صح أنت،, أنت محطر نفسك الآن للموت والله سبحان الله ابن عباس كان يقسم بالله ما من ميت طقي إلا وتمنى الرجعة إنما يتمنى الرجعة الكاف قال سأتلو عليكم بذلك قرآن وتلاء الآيات يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فولكم الخاصر وأنفقهم رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم أحد من في أول آية أحد المؤمنين فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلهم فالشاهد أن إذا كان التقب يتمنى الرجع والعمل الصالح فإنت في المهل الآن ظبت حالك. حالك أما فضل الشيخ محمد يعقوب يقول غسيلت ثلاثة من طلاب العلم والشو مسود دي خوفك دي رعبك فالأسف للأسف ما عندش طلبة العلم الآن يبقى فيه إخلاصه يبقى احنا معظم الطلبة إلا من رحم الله ياخد العلم ذات العلم عاوز تعلم عاوز تعلم عاوز تعلم عاوز تعلم شيخ رسم نفسه مشيخ رسم نفسه جمهرة رسم نفسه عاوز ابب شيخ ومشروب فلان وزي فلان وفلان لا لا حضر نفسك لجهنم ولا الله لا اقعد في بيتكم احس اشتغلك في صنع روح المدينة الصناعية احسن لك حتى تجيب جرشين تنف تاخذه عشان ربنا امرك بيه فعلا أنه لا تعلم العلم عشان صح عقيدتك تعلم العلم عشان صح عبادتك تعلم العلم عشان تصلح قلبك اما تعلم العلم عشان جاه الأول اول من صعب جهنم محفظ الحديث ده مسلم عن ابي هريره 3 الواحد بيستغرب والله ابي هريره كان بيغمى عليه يغمى عليه اربع مرات وهو بيروي الحديث للصحابه اربع اي دي يقول الحديث يغمى يو... لحد ما تماسك وجاله واجهش بالبكاء رحمه الله رحمه واسعه عالم قرئ اه بحل في صوتي باخد ميعاد المعصره وميعاد مش عارف ايه بروح فين باخد شهادات عشان اخد يقدمني في المسجد ده لا لا لا لا يا اخوان كان بعض السلف 40 سنه خاتم كتاب الله يقول عن نفسي لا يعلم بي اهلي ولا اولادي شوف قيمة الاخلاص ودلوقتي الاخ لو حفظ جزئين ولا جوره بتاع عاوز يده ياخد اجازه ويمسك هنا وامسكين سبحان الله سبحان الله انت اقعد مع نفس جلسه محاسبه كده هؤلاء اللي بحصل المسلمين ده بسبب زنوبه وتقصيره ورياءه وعدم إخلاصه وعدم إخلاصه احنا عاوزين ندري استوحيد من جديد والله عاوزين ندري استوحيد من جديد عاوزين نواحد ربنا صح عاوزين نواحد ربنا صح عشان ربنا ينصرنا لابد ربنا حطلنا كده شرط أساسي في النصر والتمكين والأمان والاستخلاف في الأرض قال يعبدونني لا يرشلكنا بشي والله الذي لا إله غيره لو كل إنسان فتش في قلبه هيجد أن في آلهة سوى الله مش إله واحد هتلاقي في قلبك ده آلهة مع الله عز وجل آلهة وابتزع وانت بتدرس توحيد توحيد أخوانا مش سمع ابنه ولا هو وربيه اسمه واصفات لا لا لا مش كده خالص توحيد ده أن يمتلئ قلبك بحب الله عز وجل تمام الحب مع تام الزل ألا يبقى في قلبك مساحة لغير الله لا حبا ولا خوفا ولا رجاءا ولا توكلا ولا ولا ربنا بس اللي في قلبك بس تصل وتجول بالله تبارك وتعالى ده إحنا متحققين به اللي إحنا قلنا على طلاب علم لا لا والله إحنا اللي الطلاب عاوزين ندرس توحيد من جديد فربين يفتع علينا وفتع عليكم يعني رزقنا التوحيد الخالص ونعوذ بالله أن نشرك بالله شيء أن نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه نرجح تاني يقول ويرجع في مصر في الوقف إلى شرط الواقف لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراط فائد يعني عوزي أقول لك إن الإنسان اللي هو مالك الشيء أنه بيوقفه يشتر شروط يوقفه على جهة, على جهة فلان على جهة فلان على جهة فلان اعمل كذا ما تعملش كذا لابد نسمع كلامه ولابد نتابع شرط ولأن الزبير وقف على ولده وجعل المردود من بناتهم أن تسكن غير مضرة ولا مضرة بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه هذا كلام يعني فقه عالم الزبايد زبايد بن عوان يعني ابن عمت النبي عليه الصلاة والسلام وهو حواري النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ كان لبنات لا يضمن كرات القدر كما يقول ابن القيم رحمه الله لا تأمن كرات القدر تعرفش اللي يحصل إيه؟ تبتب تب مجد بنتك وواحد أخ أه أخ ماشي منه ملتاحي وجدت يقدم لبنتها كلها بتاع رسم نفسه رسم نفسه ما شاء الله وبعد كده يشتمها وهينها وطلقها وما أكسرهم هدهم الله فالزبائر خايف من حتة دي خايف انه ده كويس وملتزم في البداية ممكن يطلقها ممكن يرميها وأي امرأة عشان انت بيعرفين أي امرأة لو طلقت يعني صرت مرمى في, في الشارع كده حتى لو بنت ملك متوج والله خلاص انكسرت فأنتوا برضو تققوا ربنا في بنات الناس تققوا ربنا اللي تجوز واللي لسه متجوز ما تمثلش عن الناس ما تعيشش الضور لا إلبس توبك بس إلبس توبك بس فالزبائر خايف فقال طيبا هاقف الضرب بتحت دهية لمين للمرضودة من بنات واحد الزمن كذا ولا يحصل شيء ولا إن هو زوج هيطلقها هتروح فين يبب تسكن في المكان ده دي معنى وقف الزبائر على ولده وجعل المرضودة مطلقة بقى عن زوجها من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرة به فإن استغنت بزوج ترمى مع زوجها وهو بيشرف عليها وبأكلها وبسكنها فلا حق لا في هذا الوقف قال فإن جهل من أعرفش وشرط عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن فبالعرف لأن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفادة قال هو الشيخ الطقي الدين اللي هو الشيخ ابن تيمين يبقى نشوف الواقف شرط ايه طب هو ما شرط شيء يبقى العرف الجاري ان في المكان دي في المحلة دي ان اللي بيقف شيء بيصرف في ايه ونتبع العرف الجار فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف لا عندهم لا عادة ولا هو شرط شروط ولا شيء نعمل ايه قال نشوف المستحق نشوف المستحق مين نوقف عليه هذا الوقت قال فالتساوي بين المستحقين لسبوت الشركة دون التفضيل ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بين, بين البطون يرجع في شرطهم في الترتيب بين البطون بأن يقول أولاد ثم أولادهم ثم أولاد أو إيه أولاده أو الاشتراك كان يقف على أولاده وأولادهم زرية وفي إيجار الوقف او عدمه وفي إيجار الوقف أو إيه أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة يعني عاوز يقول لو إن إنسان أوقف عمارة مثلا قال الغلب تعيد تأجره للناس وقال لكم الصاروقات خلاص وال والغله بتاعت ده الاجره هصرفها في ايه في مصر طيب نشوفه هو شرط ايه ناشئ وكم شقه هتؤجر وايه كام ده معنى في اجار الوقف او عدمه وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر الا عند الضروره ونص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلاله لا في وجوب العام اه ده نص الواقف كنص الشارع بمعنى ايه يعني نتبع كلام الواقف كما تتبع كلام الشارع في المسألة دي يعني في الفهم بس مش إنه هو الواقف ده أن مشرع مع الله عز وجل لكن الشارع هو الله طبالك وتعالى الشارع المشرع للأحكام مشرع الاحكام هو رب العالمين سبحانه طبالك وتعالى لا في وجوب العمل لا في وجوب العمل إن الذي يوجب علينا العمل من؟ رب العالمي فربنا اللي أوجب علينا تنفيذ الوصية فنحن نتابع هذا الواقف من أجل ذلك ده معنى كلامه يعني نص الواقف كنص الشارع مش هو بيضهب رب العالمي فاهمين يا أخوانا مش حط العبد كالرب لا لا ده مقصده في, إيه؟ في تنفيذ كلامه وتنفيذ وصية يجب لعمل بجميع مشارطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشوعة إيبا نشوفه أوصى بإيه طب لو, أوصى لو أوقف إيه هو شرط إيه طب لو أوقف شيء محرم أو أوقف شيء غير مشروع إيبا لا يعمل به فيعمل به فيما إذا أشرط ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا زجاه لأنه سبت بوقفه فوجب أن ينتبع فيه شرطه بمعنى إيه فيعمل فيه فيما إذا أشرط ألا ينزل في الوقف فاسق يبقى ما تدخلوش فاسق ولا تخلو فاسق ينتفع بهذا الوقف ولا شرير سان شرير وأخذ بالك ولا زوجاه زوجاه هو منزلة وأخذ بالك هو عام الوقف ده لله طبارك وتعالي مش عاوز وجاه ولا سمع ولا شهرة ولا فشخرة ولا منظرة ولا مشهرة لا مش عاوز الكلام ده هو إخلاص الله طبارك وتعالي, إخلاص إيه وتعالي قال وإن خصصك مقبرة درسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرط للمصلين به للمصلين إيه به يعني أعوزي أقول إيه إن خصص مقبرة, خصص مقبرة. أو مدرسة أو إمام بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصص يعني مثلا عمل مدرسة وقال دي وقف للفقه الحنبالي مذهب الحنبلي بس ماشي الشافعي ده لا مش هندرس ولا الحنف ولا المالك هو ايه اه معنى الكلام قال او مذهب معين نذهب معين يبقى طيب دي في فايده جميله جدا خلي بالك عشان ما تاخدش الكلام على اطلاقه كده انا بدرس مذهب المذاهب اللي انت بتدرسها مذهب ايه شايف يا مش كده حنبلي ماشي مذهب ما حنبلي طيب المذهب الحنبلي انتم بتدرسوه قصد المذهب الحنبلي انتم بتدرسوه ده طيب شيء يخالف المذهب وجدنا المذهب يخالف الشرع يخالف الدليل يبقى يجب علينا ناخذ بالمذهب مش لا يجب علينا ناخذ بالايه بالدليل ويحرم يحرم شكرا يحرم ان ايه ترد الدليل. يبقى بتدرس مذهب الحنبلي مش عشان تقول انا حنبلي خلاص ما اد بنتاميه فرحتي افتحوا الجنه محمد جاي لا لا ده انت بتدرس المذهب الحنبلي وانت لو خالف المذهب الشرع يبقى لازم تاخد بالشرع لازم تاخد بالدليل فحتى لو ان انسان وقف شيء وجال اللي يدرس فيه المذهب الحنبلي بس يجب على المدرس الذي يدرس إذا خالف المذهب الدليل لابد أن يبين يجب وجوبا شرعيا أن الدليل على خلاف الايه المذهب ورب نفسك على كده ما تعصبش واللي برده من عدله وانصافه على حسب علمي انا شفته بيفعل هذا الشيء ابن قدامه في المغني تقرا ابن قدامه في المغني توغل شويه في المجلد السابع ولا الثامن ولا كذا تحس ان هو منصف منصف يقول وهذا مذهبنا معشر الحنابلة والخلاء والصواب مع الشافعي مع كذا دمع. واللي بيعمل زي الإمام النهو رحمه الله في المجموعة ده من عادل وإنصاف وكذلك يا ابن تامية من مشتهدي متأخري علماء الحنبل وغالبا ما يخالف المذب بتاعه مع أنه هو حنبالي والمتأخري المش متقدمين من المتأخرين ومع ذلك عنده عادل وإنصاف إذا صحى لأيه الدليل وهكذا لابد الإنسان يوطن نفسه على هذا الشيء ما يتعصبش يتعصب للشيء ويتعصب لمذة ويتعصب لأشخاص وللأحزان لا لا لا أنت لله تبارك لله تبارك وتعالي. إذا صح هذا فهو مذهب فهو إيه؟ مذهب فهنا يعني لو خصص مدرسة مقبرة هذه الأشياء تخصصت بهم عملا بإن عملا بشرط لا المصلين به يعني ما يقولش الجماعة اللي هم بحنابلة اللي يصلوا فيها والشفاءة طالها بر لا لا المصلين به فلا تختص بهم يعني ما يقول شبال المدرسة الحنبالية اللي هم يصلوا فيه بس لأن ناس كل أصر كبار وصغر فلا تختصوا بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع فهو أفضل إلا أفضل إلا وقع ها ها ها هل سمح جاء المسل بشر مصردين من جاء المسل بشر كلمة ولو وقع فهو أفضل إيه اللي أفضل مشهر مشهر مشهر مشهر مشهر إن لو غير المذهب داخل يكون أفضل ليه؟ لأن الجماعة كل ما كسر العدد كل ما كان أحبه يا الله عز وجل كل ما كان أحبه الحديث فأبو دول ولا يعمل بشرط ولا يعمل بشرطه في هذا الشيء إن ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح قال الشيخ إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزل إذا استوي في سائل الصفات المعنى إيه؟ إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح قال الشيخ إليه ابن تيمية كلمة الشيخ عن الحنبلة بيطلقوه ويراد بي بيه ابن تيمية إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة جال الريع ده وقف شيء وجال الريع بتاعه الغله بتاعته المنفعه بتاعته للجماعه العزب بس ماشي الادمام والجوزين ما ياخدوش الشيخ افتى بايه ده الميه قراف من المتعذب ماشي بس بشرط اذا استوى في في جميع الصفات طب ليه لان العزب ده حد عزب هنا كلكم عزب طيب ربنا يجوزكم ويعافيكم الجواز ابن المبارك لما يسأل شاب يعني هل تزوجت قال له لا قال الحمد لله لا تدري ما أنت فيه من العفية ماشي؟ فحمد ربنا على العفية اللي أنتم فيه والزواج نعمة يعني بس إيه؟ ممكن يكون نقمة ممكن يكون إيه؟ نقمة وغالبا بيكون نقمة على معظم المتزوجين وأخذ بالك وبزدات بنطلب العلم تجي الأخ نشيط ما شاء الله في الصف الأول وما شعرف إيه وصح للأخوة في صلاة الفجر وساعة ما يبدأ يعقد يبدأ يتأخر شوية واخد بلد يبقى مش في الصف الثاني لا في الجماعة الثانية ساعة ما يتجوز ممكن يجب سلطان على بعض واللحان واخد بلد إلا من رحم الله بقول لي جوز برضه موزة بالشفاعة في قوله واخد بلد أنه مش عارف ايه والمسألة فيها خلاف ويبقى فقيف الشئ ده فقيف الشر فخلي بالكم يا أخوانا يعني وميزوا بين النقمة والنعم البلية والعطية ممكن الدرس ده يكون نقمة عليك تخيل ربنا يعافينا والله إذا اذا قصدت بالرياء وعدم الاخلاص وسن نق ممكن يكون حفظك للقران نقمه ده نص كلام القيم رحمه الله نقمه عليك ماشي انا حافظ عشان اخد شهاده عشان اخش اصلي عشان اجيب مشاري والعجمي واجيب واطلع وانزل ونحن للاخ ولا اخته ما شاء الله ستطفش طفش واخد بالك يبقى ده جهنم متحضره لك والعزم بالله يبقى حفظ القران ممكن يكون نقمه وانتم شايفين الحديث اللي احنا ذكرناه اول من صار بين قارئ قران قارئ القرآن. عشان يبقى مشاري يبقى ساعد الغامض يبقى العجم يبقى فلان يبقى وقد قيل ثم يصحب على وجه فنهب بكم بلاش الان الى اشياء دي وعلم نفسك وعود تبقى بصوتك ما تجلتش حد دخال خليك بصوتك انت بس لا تجلت فلان لا منفحش هذا الشيء فيترى الشيخ الاسلام نظرته عالية فلمتأهل احاق لان هو يجب عليه نفق على نفسه وعلى من يلزم منافقته نفقته واجبه والله العجد ده هينفق على نفسه بس طب المتاهل عنده زرب وثلاث اربع خمس ست عيال وام حماده كمان معاه ماسكه يجب ايه يصرف عليه ويصرف ايه عليهم كمان يبقى نظره الشيخ الاسلام قويه قال فالمتاهل احق بس حقه شرط بلغا اذا استوى في سير الايه في سائر الصفات قال فصل ويرجع في شرطه إلى الى الناظر يرجع في شرطه يرجع في شرطه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين كفلان أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم فمن وجد فيه الشرط سبت له النظر عاملا بالشرط يرجع في شرطي للإيه إلى الناظر في الوقف إما بالتعيين يعين واحد معين فلان ان هو يكون الناظر بتاع على الوقف هو الذي يقوم بالوقف هو الذي يصرف الوقف هو الذي يصرف الوقف إيه مصرفه إما بالتعيين يسمي فلان او بالوصف عاوز واحد امين عاوز واحد رشيد عاوز واحد كذا عاوز واحد كذا طب الناظر اللي اتحط ده ليه شروط ليه شروط الناظر مش ناظر المدرسه الاعداديه ولا الثانويه واخد بلد ولا الابتدائيه الناظر ناظر الوقف الناظر يعني ايه القيم على, على الوقف اللي هو هيديره يعني هيديره مش المدير العام ليه شروط ليه شروط كده الوقف ده قربا لله ولا مش قرب قربا ينفع احط عليه واحد يهودي تب واحد نصراني تب واحد درسي تب واحد مجوسي تب كلهم من فوش يبقى حط عليه واحد مسل يبقى أول شرط من شرط الوقف من شرط الناظر الإسلام إن كان الوقف على مسل أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها لقول تعالى ولن يجعل, ولن يجعل الله للكافرين علمون ايه؟ سبيل ده أول شرط الإسلام تبقى شرط التكليف التكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى يعني إيه التكليف لو أن إنسان غير مكلف يعني سبع سنوات ثمان سنوات لسه لم يكلف إيه بعد ما لم يبلغ بعد ينفع ينظر هو يكون قيم على ماله ده محجور عليه لسفة لصغر واخذ بلاك محجور عليه إيه بمباء أولى يحجر عليه في إيه في تصرف في إيه في ملك غيره ده معنى الكلام التكليف لان غير المكلف طب ممكن توضحها على طول يا محمد المره اللي فاتت ولا ايه خدنا المساله رجعها المره اللي فاتت مش خدناها, خدناها. ده امسح بالله عليا ده اسبوع فات مش سنه ولا حاجه ومع ذلك ما بيتذاكروش ولا بتبصوا في الكتاب ولا سبحان الله ما ينفعش يا اخوان ما ينفعش خالص ما حدش فعلا يعني يعني فعلا تحس ان الهمم كده ايه الله المستعان لذلك عشان الهمم ماتت وانا وأن بحسن الظن ان هم شالوا انا بحسن الظن طبعا بشاله الرقائق وشاله وممكن برده شال الفقه والقران وال... واخد بالك وشالونا خالص واخد بالك انا ان شاء الله واخد بالك ابشرو واخد بالك وبعدها اللي بشغل المدرس الطالب اللي بشغل المدرس الطالب يعني أنا كان معي حوالي 45 طالب علم 45 طالب علم كنت بيدون فقه مقارنة في كتاب المغني <تصفيق> ده أيام التضييق أيام التضييق كنا بنقعد في المسألة واحد والله يا أخوانا المحاضرة كانت 3 ساعات 3 ساعات ماشي سبحان الله. فين دولت بناه فين دول ده اللي اتشغل بالاحزان واللي اتشغل بالبتاع واللي اتشغل مش عارف ايه والسياسه وضيعنا ضاعنا فلذلك ربنا قال ذوبوا بقى ذوبوا فذوقوا بقى شوف دي العاقبه دي لاقم ما كلكم لكم وانتم تسيبوا وتسيبوا طلب العلم وتسيبوا الدعوه يلا شوفوا بقى شوف فوالله العظيم اللي حصل ده والله ماشي من انفسنا من انفسنا فعلا وما اثركم مصيبه ثانيه كاسبت ايديكم ودعفوا كثير وهي عفواك فكل فكلنا اخذنا بزم هو ده السبب فين طلاب العلم ده مسك هنا وده مسكين وده مسك سبحان الله ده ما شرعت هذه الأشياء وما عملت الا للحفاظ على الدعوه لا سيبنا الدعوه هجرنا المساجد وتطاولنا على بعض وقال لنا ادبنا على بعض وسفلنا على بعض وتعالنا على بعض وتكبرنا واحنا مسكنا بقى طب شوف بقى نشوف ايه اللي هيحصل فالشيت من الكلام اتقي ربنا تبارك وتعالى ما قلت في الدرس النهارده المغرب العلم ده اخده عبادة. لو خدت بنوع العباده هتنتفع بيه في نفسك هتنتفع بيه لو أنت درست الفقه طلحت المحاضرة تدمع عينك يخشع قلبك يخشع الربادنك أعرف أن هذا علامة العلم النافع إن شاء الله لو والله ده أنت طلحت المحاضرة وشايف أن قلبك قاسي وما تعلمت الشيء وطورة عن الناس وأخذ العلم بس عشان تطورة عن الناس وانا درست وعملت يبدأ وبلع لك والعزو بالله هذا علامة النقمة مش النعمة فخلي بالكم يا أخوان الأصل في الفقه يهز بالأخلا يصلح القلب وينصلح بالقلب اما تعلمت العلم لقيت قلبك بيقص مفيش لا اقعد فاضلكم احسن او اتعلم تربيه فده يعني إلا الاداب ترجع نصر الله سجل لذلك خلاص طيب يبقى انخصص كنا بنقول ايه التكليف الايه التكليف <تصفيق> <تصفيق> ااا طيب التكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملك المطلق ففي الوقف أول الكفاية الكفاية للتصرف يبقى لابد الإنسان واخد بالك يكون يستطيع أنه إيه يدير هذا إيه الشيء الخبرة به القوة عليه الإنسان علي ضعيف همل يهمله يسيبه يسند له أمر يضيعه واخد بالك زي ما بعض الإخوة مثلا تسند له أزان ما يجيش في الأزان بل كي يجي متأخر بعد الجومح كلما تأزين تسند له ما... عمل ما يضيعه بل لابد من القوة عليه لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود طيب يطر لابد من الزكورة لابد يكون ناظر الوقف ذكر لا ممكن تكون أنس لا تشترط الزكورة لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنتي حفص ثم إلى زير رأي من أهلي طيب العدالة تشترط قال لك ولا العدالة كمان ولا العدالة حيث كان بجع بجعل الواقف له طيب ده إنسان فاسق يعني هيقيم إزاي إلا هل إنسان وأوقف وشيف إخواته قال ده أخوي ده محمد أو علا أو أحمد هو يبني نظر إيه على الوقف بس الناس بعد فتره شافت ان الانسان ده مش كويس وانسان لا يصرف لا يصرف الوقت لا يص... لا يصرف الوقت او لا يصرف الوقت لاي مصاريفه فنشيله قال لك لا ما تشيلوش بس حط معاه واحد ايه واحد امين يضم الى الفاسق امين الوقف وقف يده لم تزل ش... شكلوه ضم التاء وافتح الزاي لم تزل يده لانه امكن الجمع بين الحقين قالوا للعدالة حيث كان بجعل الواقف له ويضم الفاسق أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين فإن كان من غيره أي غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر دي مسألة تانية إذا الواقف نفسه صاحب الوقف مش هو اللي يحط الناظر ده واحد تاني واحد تاني فلابد إيه بفشرة معين قال فلا فلابد من العدالة لأنها ولاية على مال فاشترت لها العدالة كالولاية على مال يتيم ده إمتى إذا كان واحد تاني غير الواقف اللي يحط النظر فهمين المسألة طيب فإن لم يشترت الواقف ناظرا فالنظر الموقوف عليه مطلق أي عدلا كان او فاسقا رجلا كان أمرأه رشيدا أو محجورا عليه حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك المطلق ده إذا كان إيه؟ إذا كان محصور وإلا فالحاكم الحاكم يعني هو لم يشترط الواقف ناظر العدد محصور فالنظر الموقوف إيه؟ موقوف عليه؟ هم اللي هبوا إيه؟ موقوف عليهم وهم اللي ينظروا في الواقف ده هم اللي يصرفوا مع نفسه طيب ده العدد محصور خمسة ستة عشر عشرين مية لكن لا ده أوقف على جماهير فقراء المسلمين عدد واسع مفتوح يبقى مش هينفع هم اللي ينظروا إيه قالوا يلحاكم وإلا فيلحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط نحوه هو الربط ايه ونحو الربط ونحو ايه طبعا انا سامع الدكتور واخد بالك هو قطع عليا بس متعمدت ما جاوبوش طبعا واخد بالك مش عشان مش عارف لا عشان انا ربيكم على كده دايما 100 مره الآن في ثالثه الان تكونوا عرفتوا طبعا ولم تشيء من الادب واخد بالك ان القطع المحاضره ده مش من الأدب ابدا واخد بالك معلش جت فيكم المره دكتور معلش لكن تعلموا على هذا الشيء وما تزعلوش ان انا شد عليكم شوية احرجك شويه تتربى معانا هنا بدل ما واحد يحرجك بر ماشي بدل ما واحدة بدل ما واحد يحرجك أو يكسفك بر أو شي أو إن ربنا يقولنا عليك توقض قدام عالم أو شي ينفعك الله بعلمه بسبب أدبك أما سوء الأدب وجافع المحاضر والكلام واللي أنت تعودت عليه أنا أنا, أنا, أنا أبلا واخد بالك نظام المدارس بستحكم ده بلاش فنرجو أن اللي عاوز سؤالي بفوردي أو شيء لكن تقطع عليه في الدرس لا ما بحبش هذا الشيء ولا بحب الأسئلة أصلا ولا بحب, ولا بحب أجوه على الأسئلة بالك ولا بحب كسرة الأسئلة ولا بحب كسرة الرغية الكتير كيفية عليكم كوي تستفيدوا من الدرسة ده وتاخدوا الكلام اللي احنا احنا بجوه لكن برضو نقوله مش مشكلة المرة ده عدالكم الربط ناشي اه اه اه معنى الخيل يعني الخيل المربوط على صغور الاعداء دي معنى الايه؟ الربط يعني ودي مصطلع عند العرب كده كانوا الخيل عندما تربط على صغور الاعداء يسموها ايه؟ روبط يسموها ايه روبط وعليكم مصطلع عرفت الربط يا دكتور؟ طبعا قال والربط ونحوها إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين ويتعلق بحق الموجودين ومن يأتي بعدهم ففوض الأمر فيه إلى الحاكم ولا نظر الحاكم مع ناظر خاص. خاص يعني عاوز أقول له فيه ناظر خاص ما شيء معين على هذا الواقف إبا الحاكم لهش دعم لا ينظر معه ولكن له أن يعطرد عليه إن فعل ما لا يسوغ إن فعل إيه ما لا يسوغ فعله لعموم وليته طيب النظر ده يعمل إيه؟ النظر ده وظفته إيه؟ قال وظيفته وظيفة النظر حفظ الوقف وعمراته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه مخاصمة فيه لو واحد خاده غصبه أو شيء أو احتل المكان أنه يرفع ليه جضيء المخاصمة فيه تحصل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط وقف وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا فكان ذلك للناظر يبدو وظيفة الإيه؟ القيم اللي هو الناظر وإن أجره بأنقص من أجرة مثله الناظر أوقف لأجر العمرضية الشجة تتأجر ب600 جنيه لا أنا أجرها ب300 نقول له تغرب من 300 تانيين ويكون دول عالمين برضو نفس الرعدة ونفس المنفعة تطلع الفقراء الموقوف عليه إن أجره بأنقص من أجرة مثلي صح بس إيه لصحة بقى العقد عقد الإجارة وضامن الناظر النقص ضامن الناظر النقص إن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ فضامن ما نقصه بعقد بعقده كالوكي وله الأكل بمعروف وله الأكل بمعروف مين بجل يأكل لا. بمعروف ماشي. مش, بمغراف. مش بمغراف مش بمعروف مش بمغراف خلاص كده يبّى ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائف لأنه من مصالحه فينصب إمام المسجد ومؤزنه وقيمه ونحوهم يبّى هو اللي إيه؟ هو اللي ينظم هؤلاء لو كان الوقف جامع يعني ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المسائد الأحق شرع هذه مسألة مهمة يا أخوان سألة مهمة نتعلمها في الدعوة يا الله يتبارك وتعالى يبقى أنت تحق الأخ المناسب في المكان المناسب ليس لكي تحب الأخ ده تقدمه وتحب ما بتحبش الأخ ده بينك أو شيء تأخره لا لا لازم ترعي العادل والإنصاف الأمور الشخصية لا تدخلها في الأمور الدعوين ماشي دي بتجعل الدعوة وأخذ بله أنت بينك بين أخي كذا في القرية بتحتك في حاجة لا أنا دخل أخي دائس للأخي دائما وأخذ ما بسمحش لا لا لا طالما الأخ دائما حقه وهو حافظه متينه وكويس خلاص الأمر الشخص دائما بينك وبينه ماشي أما كدعوة يبب لله يطورك وتعال يقدم الأحق به دي مسألة مهمة جدا وبتعاملنا مشاكل في كتير من الأمور يبب يقدم الأحق شرعا ومن قرر في وظيفة على وقف على وفق الشرع حط على خطبان حرم إخراجه منه حرم مشكوره من قرر في وظيفة على وفق الشرع اتحط في مكان وهو أهل هذا المكان مؤزن إمام ماشي كذا حرم إخراجه من فحش تشيله إلا بإيه بسبب شرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي كتعطيله القيام به الموجب الشرع زي إيه حطنا مؤزن ما بيؤزنش حطنا أمام ما بجيش واخد بلاك تشيله قال الشيخ تقي الدين لابن تيمية ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاي ومن لم يقم بوظيفته عندكم ايه انت ها انت ممكن مش مشكلة انت ممكن تقرأ كده ومن لم يقم بوظيفته غيره من له لا تشكلها عشان تبقى ومن لم يقم بوظيفته غيره غيره شدد الياء شدد الياء ماشي غير وافتح الراء تغيره من له الولايه بمن يقوم به إذا لم يتوب اذا لم يتوب الاول ويلتزم بالواجب يبقى انسان اتحط في وظيفه اتحطف شيء وهو ما بيعملش بمش مش مش تعمل ايه هتشيله يتشيله مو أنه أزينش إمام ما بيجيش بيش عرف إيه يتشيله طيب لكن بدون موجب شرعي يبقى الحكم الشرعي إيه يحرم تشيله يحرم إيه يحرم تشيله أذكر بالمناسبة دي مرة من المرات في بعض الأماكن أخ فاضل نحسبه على خير والله وحسيبه عنده أربعين سنة وخمسة واربعين سنة وعندين متين وحافظه نحسبه والله وحسيبه بيقرأ يمن صدره وبعدين كمان ما بتكلفش وبقرأ نحسبه مخلص والله وحسيبه لكن صوته صوته عادي صوته عادي وفاجأ إن الإخوة في الدعوة شالوا الأخ هذا وجابوا واحد في سنوي أو في كلية على مأسكر كان في سنة وأيام أو شيء بس صوته حلو ممممممممممممممممممممممممممم وبيقرأ من مصحف ودخلوه ودخلوه امام فلما فوجئت اخوان الهجس انتوا بتجسسوا ده قال معلش يا شيخ محمد اسلاحنا عاوزين بس نحابب الناس في الصلاه قلت لهم هو عندهم حب الصلاه قلت لهم ده يتشالوا تلاقوا بره والاخ اللي كان موجود هو اللي صلى هو اللي صلى يحرم عندكم الحكم الشرعي يحرم حرم بلا موجب شرع هو النبي صلى قال يا ام الناس احسنوا صوتا قال يا ام الناس اقراهم الله اقرا الكتاب الله اللي يخشع اللي بيخشع يخشع من القرآن اما اللي بيخشع من الاصوات ده يبقى بتاعها اصوات اللي بيخشع هيخشع من القران حتى لو مين حتى اللي بيصلي فده اهو الحكم يحرم فانت في إمام المسجد معين احنا بقى مش هنكسر الاخ وما لناش اللي يكسرو ما يكسروش ده امر بيد الله تبارك وتعالى لكن انت تعمل ايه اللي يرضينا ربنا تبارك وتعالى فانت ما تطلعش حد من وظيفته بتاعته بدون موجب شرق. حرم عليه ذلك طيب واحد هو تنازل من نفسه في وظيفة مؤزن في وظيفة إمام في كذا فهو جل فلان تعالى ان تأتيت حط مكان يا جزء ولا من جزء هذا أمر يرجع له قال ومن نزل عن وظيفاته بيده ومن نزل عن وظيفات بيده لمن هو أهل لها لمن يحطه مكانه يكون أهل صح وكان أحق به مسألة بجاء يعني إيه مهمة خلي بالكم منها وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوان فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص قال الشيخ تقي الدين بن تيمير رحمه الله وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنظور له ليس كالأجرة والجعل وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجر على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف قاله الحرس دي مسألة مهمة جدا اللي هي إيه؟ المال الذي يعطى للقاضي للفقهاء للمعلمين لهذه الأشياء يطرده ينقص من أجره لا ينقص من أجره تبدأ يكون أجره لا ما يكونش أجره ولكن يجريه الفقهاء والعلماء مجرى الجوع مجرى الرزق فكان الرزق من بيت المال اعانه على طاعه الله تبارك اعانه على الدعوه الى الله تبارك وتعالى دي معنى وما ياخذه الفقهاء يبقى مساله اخذ الاجره على تعليم القرآن على تحفيظ القرآن بعض الناس يقول لك حرام الانسان إن اخر عامل مجموعه وبعدين بيحفظ وبياخذ اشياء يقول لك لا مش حرام الراجح ودرسنا المسألة الراجح من كلام اهل علم يجوز كذلك القاضي اللي منظم نفسه ومهيئ نفسه واخد القاضي العام ده لو هو اشتغل هيعمل إيه؟ مش هيفضل تفريغ نفسه للناس ولكن يجعل له مال من بيت المال المسلمين كذلك الفقيه العالم كذلك كذلك ده كله لا ينقص من أجرهم إن أخلص المية لله تبارك وتعالى يباً ده الفقهاء بذكروه وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجوع يباً الإنسان ما يتحطف وظيف يتحطف إمام يتحطف مؤزن يتحطف قاض يتحطف كذا وبيأخذ أشياء ده مش حرامة دي عجوز ايه؟ يأخذ هذا المال بس في مسألة مهمة جدا يعني نحب نذكرها لكم فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ودي بيقع فيها كتير من إخوان كتير من إخوان يكون شغال في السعودية شغال في الإمارات شغال في قطر شغال في بأي بلد عربية شغال هنا شغال في كذا وبعدين بيتقاضى ايه؟ وطب على عمل معين على عمل معين وظيفه معين وبعدين يشوف حد يحط مكانه هو بيأخذ مثلا ألف ريال مثلا يحط واحد مكانه ويدره متين ريال وهو إيه يخلع من وظيفة واشتغل شغلنا خاصة به بر الحكم طيرا إيه الحكمة, إيه؟ إيه الحكمة إيه؟ كتير من إخواننا ما يأخذوش بالهم ويفعلوها نشوف نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله وبفتنى في المسألة دي عشان ما تعملوش الأشياء دي وخاصة إخواننا اللي في السعودية الأشياء. يكون عامل على مسجد أو مؤذن أو إمام أو كذا فيجيب واحد يحطه مكانه ويزوّق هو يشتغل بره واخد بلك وبعدين يدره متين ريال وهو يأخذ التمين ويضربهم في ديابه نشوف شيخ الإسلام رحمه الله بيفتي في هذه المسألة بيقول ومن ومن اكل المال بالباطل ومن اكل المال بالباطل يا ربنا عافينا يا رب واجعل المال يعني حلال ومن أكل المال بالباطل قوم قوم لهم رواتب أضعاف حاجتهم وقوم لهم جهات لهم جهات معلومة كثير يأخذونه جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون يسيرا ويستنيبون يسيرا والنيابه في مثل هذه الأعمال المشروطة غير جائزة وهي من السحط الباطل شوف ده اللي شيخ الإسلام أفتانى في هذا الشيء ده المسألة فيه كتير فيه كتير ويسأل فيه كثير من الناس أنا والله قائم على عمل فلاني بس أنا مشغول وبره وفي شغلانة كده فبغضيها وأجيب برضه زميلي يتحط في المكان ده وبديه وبديه أخر الشهر شيء لا شيخ الإسلام أقول لك يحرم هذا الشيء يحرم هذا الشيء ده يتنزل على إيه الفتوى دي تتنزل على إن إنسان موظف في شيء موظف يروح بقى يلف ويسيب الوظيفه بتاعته ومش عارف ايه ويشوف شغله بره والمدير والمدير بينه وبين علاقه البنديلي او زميله البنديلي لا يا اخوان المال اللي بياخذه على اج على عمل لابد ان تفعل وعلى وقت لابد ان تفعل ايه هذا العمل وتلتزم بهذا الايه تلتزم بهذا الوقت كذلك هذا الامر ينزل على ايه على امه الاوقاف إهمة الأوقاف المؤزين ترى الأوقاف واخد بالك إنه هو مؤزن ان هو أمام ان هو كذا وبعدين بيجي مرة واحدة بس واخد بالك هو مطلوب منه ان هو على حسب الجدول بتاعه طول الأسبوع هو يوح مرة واحدة بس بينه وبين مدير الأوقاف أشياء فاقول له مش مشكلة وابنضي في الضفتر الحضور وخلا طب بتاخد ملك عليين تأخذ ملك عليه فالإنسان يتقى ربنا تبارك وتعالى إمام مؤزن واخذ واحد موظف يبقى شيخ الإسلام بيفت انك ما تدخلش واحد مكانك وتدره أجرة وتزوى غيمته أو ينضلك أو شيء يقول ومن أكل أموال الناس بالباطل قوم لهم رواتب أضعف وحاجاتهم وقوم لهم جهات معلموها كثير يأخذونه ويستنيبون يسيرا يستنيب واحد مكانه والنيابة مثل هذه الأعمال المشروطة غير جائزة بل هي من السحط الباطل فنسأل الله تبارك وتعالى إن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعل المالون أمر الحلالا إنه لذلك ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وصلى الله, الله وبركاته على محمد وعلى آله وصحبه أجمعا